صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ آمِينَ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ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 ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ الْحَقُّ فَمَا زَادَ بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا ضَلَالًا فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ كَذٰلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ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 الحق قل الله يهدي للحق افمن يهدي الى الحق احق ان يتبع ام من لا يهدي الا ان يهدا فما لكم كيف تحكمون وما يتبع اكثرهم الا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون الله أكبر الحمد لله رب العالمين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 آمين. قل من يرزقكم من السواوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين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 قل لكم معاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون